الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين و بعد عندنا آ خ ر م س أ ل ة في ا ل أ و ا م ر و هي م س أ ل ة أ م ر المعدوم هل يتوجه الخطاب للمعدوم الذي لم يوجد بعد أ و لا يتوجه هذه ا ل م س أ ل ة في ا ل أ س ا س وضعها ا ل م ع ت ز ل ة للاعتراض على مذهب ا ل أ ش ا ع ر ه ف إ ن ا ل أ ش ا ع ر ه يقولون ص ف ة الكلام لله تعالى ص ف ة ق د ي م ة فاعترض عليهم المعترض و قال المخلوق محدث المكلف محدث مخلوق بعد عدم فكيف يوجه الخطاب القديم إ ل ى معدوم والخطاب لا بد أ ن يكون هناك مخاطب ومخاطب وقت الخطاب هل يصح ا ل آ ن أ ن ت ان تقول يا حفيدي الرابع عشر افعل كذا ولم يوجد اي ا فقال المعتزله هذا دلاله على فساد قولكم يا ايها الاشاعر في اثبات ص ف ة الكلام لله تعالى هذا الاعتراف لا يلزم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه م يقولون إ ن ص ف ة الكلام و إ ن كانت ق د ي م ة النوع لكن من احدها ما هو حادث فالله تعالى يتكلم متى ش ا ء ولذلك قال تعالى يوم نقول لجهنم هل ا م ت ل أ ت متى هذا القول يوم ا ل ق ي ا م ة ويوم يناديهم اين شركائي متى هذا النداء في يوم القيامه ويدل عليه ايضا قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك امر سابق للخطاب فهذا الكلام وهذه من الله جل وعلا بعد كلام المخلوق اذ لا يصح أ ن يكون هناك خبر بلفظ ماض ي على حدث لم يقع يعد هذا كذبا والله جل وعلا منزه عن الكذب ومنزه عن ا ل إ خ ب ا ر بخلاف الواقع فدل هذا على أ ن هذا الكلام من الله جل و علا بعد كلامها ولا مانع من ذلك و القول ب أ ن الله تكلم في ا ل أ ز ل ثم لم يعد يتكلم فيه إ ث ب ا ت نقص لله عز و جل ل أ ن ص ف ة الكلام ص ف ة كمال فكونك تقول الله لا يتكلم هذا نفي ل ص ف ة الكمال عن الله جل و علا و بذلك نعرف أ ن هذه ا ل م س أ ل ة لا نحتاج إ ل ي ه ا نحن ل أ ن ن ا لسنا على مذهب ا ل م ع ت ز ل ة المعترضين و لسنا على مذهب ا ل أ ش ا ع ر ة المعترض عليهم طيب ننتقل بعد ذلك إ ل ى كتاب العموم ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ح ق ي ق ة العموم العموم نوع من أ ن و ا ع الكلام و ا ل أ ش ا ع ر ه يقولون الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة فكذلك يقولون العموم من المعاني ا ل ن ف س ي ة و هذا غريب و متناقض من ا ل أ ش ا ع ر ه و وجه التناقض أ ن ه م يقولون ص ف ة الكلام ص ف ة ق د ي م ة أ ز ل ي ة و ا ل أ ز ل ي شيء واحد لا يصح أ ن يتعدد و أ ن يتنوع فكيف نوعوا الكلام و جعلوا منه ما هو عموم و ما هو أ م ر و ما هو نهي و ما هو مطلق إ ل ى غير ذلك و تقدم معنا بيان أ ن الصواب في ح ق ي ق ة الكلام أ ن ه ا ل أ ص و ا ت و الحروف و المعاني التي تدل عليها هذه ا ل أ ص و ا ت و ليس المعاني ا ل ن ف س ي ة ا ل ق ا ئ م ة بالمتكلم ح ق ي ق ة العموم لا بد أ ن يلاحظ فيها أ ن اللفظ العام يشمل أ ك ث ر من ف ر د و أ ن اللفظ العام يكون شاملا ً لجنسه و لا بد أ ن يلاحظ فيها التحرز من اللفظ المشترك ف إ ن ه يدل على اثنين ف ص ا ع د ة لكن ليس بوضع واحد و إ ن م ا باوضاع م خ ت ل ف ة و لا بد فيها أ ي ض ا من الاحتراز من الفاظ الاعداد فالفاظ الاعداد م ح ص و ر ة و الفاظ العموم ليست ب م ح ص و ر ة ثم بعد ذلك تكلم عن م س أ ل ة ص ي غ ة العموم ص ي غ ة العموم أ ك ب ر إ ش ب ا ل ي ة فيها نصوص الوعد والوعيد وذلك أ ن ا ل و ع ي د ي ة قالوا نصوص العمومات يجب العمل بها العمومات يجب العمل بها وبالتالي نقول بخلوده أ ل ا ل م ع ا ص ي في ا ل ن ا و ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف ج ز ا و ه جهنم خالدا فيها والمؤلف قال ب أ ن أ ص ح ا ب ه م من الاشاعره نفوا أ ن يكون للعموم ا ل ص ي غ ة تحرزا من مذهب ا ل و ع ي د ي ة فردوا الباطل بباطل آ خ ر ثم قال الذين دينوا الله به أ ن العموم له س ي ا غ م ع ل و م ة و أ ل ف ا ظ م ع ر و ف ة وما تعلق به ا ل و ع ي د ي ة ساقط ونقول الصواب في هذا أ ن العموم له صيغ تدل عليه بنفسها و ا ل أ ص ل إ ج ر ا ء العموم على عمومه لكن قد يرد على العموم مخصصات و مقيدات تثبت بنصوص اخرى و لا يصح لنا أ ن ننظر إ ل ى لفظ العموم و لا ننظر إ ل ى ا ل أ ل ف ا ظ ا ل أ خ ر ى ا ل د ا ل ة على تخصيصه فهنا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع ا بالمعروف ف أ ث ب ت ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة مع وجود القتل وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما قال من المؤمنين ثم قال إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة فاصلحوا بين أ خ و ي ك م فبالتالي لا يصح أ ن نلتفت الى عموم لفظ نص الوعيد ولا نلتفت الى تلك النصوص ا ل أ خ ر ى ا ل م ق ي د ة له ومن هنا فاز أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في مثل هذه المسائد بكونهم يجمعون جميع النصوص و يوفقون بينهم و يحملون كل نص على المحل الوارد فيه بخلاف غيرهم ف إ ن ه م ينظرون إ ل ى بعض النصوص و يلغون بعضها ا ل آ خ ر قال المؤلف في صيغ العموم و ص ي غ ة العموم على ضربين الضرب ا ل أ و ل أ د و ا ت الشرط أ د و ا ت الشرط من مثل من و متى و ما فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا ي ر ى من هنا ا د ا ت شرط تدل على ا ل ع م و سواء كان رجلا او م ر ا ه سواء كان صغيرا أ و كبيرا سواء كان طويلا أ و قصيرا سواء كان في م ك ة أ و خارج م ك ة كلها تدخل كل هؤلاء ا ل أ ف ر ا د يدخلون في اللفظ العام وقوله ذ ر ة هذه ص ي غ ة ث ا ن ي ة لا تخلطونها ب ا ل ص ي غ ة ا ل أ و ل ى ذ ر ة ن ك ر ة في سياق الشر ستكون ع ا م ة وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما من أ ل ف ا ظ العموم ل أ ن ه ا أ د ا ة شرط كذلك ل ف ظ ة متى قال ف إ ذ ا ربط العربي بهذا اللفظ حكما ف إ ن ذلك يقتضي ا ل ا س ت غ ر ا ب وكذلك الظروف ا ل م ت ض م ن ة لمعنى الشرط تعرفون الظروف في ظروف أ م ا م ي ة ظروف س م ا ن ي ة إ ذ ا تضمنت معنى الشرط ف إ ن ه ا تشمل العموم كقولك حيث و أ ي ن أ ي ن تزرني أ ز ر ك حيثما تدعو الله يستجيب لك إ ذ ن هذا هو القسم ا ل أ و ل من أ ل ف ا ظ العموم و نلاحظ على هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل قول هنا أ د و ا ت الشرط و هذا ليس على اطلاقه ل أ ن أ د و ا ت الشرط منها أ س م ا ء و منها حروف الحروف من مثل إ ذ ا و إ ن و حروف الشرط لا تدل على العموم إ ن م ا يستفاد العموم من ا ل أ س م ا ء إ ن م ا يستفاد العموم من من الاسماء و لا يستفاد من الحروف و كان ينبغي به أ ن يقول ايش اسمى و لا يقول أ د و ا ت ا ل أ م ر الثاني أ ن هذه ا ل أ د و ا ت قد ترد على غير الشرط كما لو كانت ا س ت ف ه ا م ي ة أ و م و ص و ل ة وهي تفيد العموم كذلك من ذا الذي يشفع عنده استفهام يفيد العموم وانه ليس شرطا لله من في السماوات اسم ه و ص و ل يفيد العموم فلذلك كان الاولى به أ ن يقول ا ل أ س م ا ء ا ل م ب ا م ة ليشمل هذه ا ل أ س م ا ء إ ذ ا وردت شرطا ً أ و استفهاما ً أ و م و ص و ل ة النوع الثاني من الفاظ العموم الفاظ الجموع كالمسلمين هذا لفظ عام و هي على قسمين جمع سالم فلفظه المسلمين جمع سالم ل ك ل م ة مسلم أ و كانت ا ل جمع تكسير من مثل الرجال جمع رجل النساء و هي و هو على قسمين في ا ل ل غ ة جمع ق ل ة و جمع ك ث ر ة فلس تجمع على أ ف ل س و تجمع على فلوس أ ف ل س جمع قله و فلوس جمع ك ث ر ة قال علماء الكلام هذه ا ل أ ل ف ا ظ تدل على العموم إ ذ ا وجدت م ع ه ا ا ل ق ر ي ن ة هذا هو مذهب لا شاعر هم في ا ل ح ق ي ق ة يقولون العموم ليس مستفادا من اللفظ و إ ن م ا هو مستفاد من القرينه فوجود اللفظ و عدمه سواء و يتضمن هذا الغاء دلاله النصوص ا ل ش ر ع ي ة يعني يلزم على قولهم هذا اللازم الشنيع و الصواب أ ن ا ل أ ل ف ا ظ تدل على العموم بنفسها كما نقله المؤلف عن الامام الشافعي رحمه الله فقوله و قال الشافعي هي نص لا يراد به الصريح هل وانما يريد ان العموم مستفاد من ذات اللفظ يبقى عندنا مساله اخرى وهي هل دلاله الفاظ ل العموم على العموم دلاله قطعيه او ظنيه د ل ا ل ة لفظ العموم على أ ص ل المعنى د ل ا ل ة ق ط ع ي ة و حكي الاتفاق على ذلك لكن د ل ا ل ة لفظ العموم على كل فرد من ا ل أ ف ر ا د هل هي ق ط ع ي ة أ و غ ن ي ة لما قال تعالى يا أ ي ه ا الناس يدل عليك و على هذا و على هذا و على هذا هل هي د ل ا ل ة قطعيه و لا د ل ا ل ة ظ ن ي ة موطن خلاف بينهم فهل العموم نص في الاستغراق أ و ظاهر فيه م ن ش أ الخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة من م س أ ل ة أ خ ر ى و هي هل القطع والجزم ينتفي بمجرد الاحتمال أ و لا بد أ ن يكون ذلك الاحتمال مسنودا إ ل ى دليل وهو مبني على م س أ ل ة أ خ ر ى وهي هل القطع والجزم على ر ت ب ة و ا ح د ة أ و هو على مراتب م ت ع د د ة والصواب أ ن الجزم ليس على ر ت ب ة و ا ح د ة بل هو متفاوت الرتب لذلك قال تعالى واذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ا ل إ ي م ا ن ج ا س م عندنا قطع ومع ذلك أ ر ا د ز ي ا د ة قطع اطمئنان ا ل قلبي فدل هذا على أ ن القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال حتى يكون ذلك الاحتمال م س ت ن د إ ل ى دليل من هذا الفاظ العموم الفاظ العموم أ ل ا تحتمل التخصيص نقول نعم تحتمل التخصيص لكن القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال حتى يستند إ ل ى دليل قال الشافعي هي نص ف أ م ا التوقيف بها فلا لظهور الحكم بالاستغراق فيها ف إ ن من قال من دخل الدار ف أ ع ط ه لا إ ش ك ا ل في إ ر ا د ة العموم بهذا اللفظ ل غ ة و ش ر ع يرد على من يقول ب أ ن اللفظ لا يدل على العموم بنفسه إ ن ك ا ر هذا قريب من البهد و ا ل و ع ي د ي ة لا حجه ل ه بشيء من ذلك و أ م ا قول الشافعي ب أ ن أ ل ف ا ظ العموم نص فهذا ضعيف لماذا ضعفه المؤلف بناء على قولهم ب أ ن القطع على رتبه و ا ح د ة و أ ن القطع ينتفي بمجرد ا ل ا ع ت م ا ل لكن إ ذ ا قلنا القطع على رتب م ت ع د د ة فالخاص قطعي و العام قطعي لكنه أ ق ل في ا ل د ل ا ل ة فحينئذ لا إ ش ك ا ل و إ ذ ا قلنا ب أ ن ا ح ت م ا ل ي ة ورود الاحتمال على الدليل لا ينفي قطعيته إ ذ ا كان ذلك الاحتمال غير مستند إ ل ى دليل فحينئذ لا مانع أ ن نقول العموم مع احتمال تخصيصه يكون دالا على المعنى قطعا ك ل م ة النص للعلماء فيها ث ل ا ث ة مصطلحات ا ل أ و ل أ ن النص الذي لا يرد عليه أ ي احتمال و الاصطلاح الثاني أ ن النص هو الذي لا يرد عليه احتمال مستند الى دليل و الثالث أ ن يراد بالنص د ل ا ل ة اللفظ على معناه ب أ ي طريق سواء بطريق القطع أ و بطريق الظهور لذلك تقول نصوص الكتاب و ا ل س ن ة طيب قال المؤلف و أ م ا قول الشافعي إ ن ه نصف وضعيف ل أ ن النص هو ما وقع البيان فيه إ ل ى غايته فالمؤلف ا خ ت ا ر أ ن النص ما لا يرد عليه أ ي احتمال والعموم لم يرتفع فيه البيان الى ا ل غ ا ي ة و أ ي ض ا ف إ ن ه لو كان العموم نصا لكان التخصيص نسخا ونقول حينئذ التخصيص هذا احتمال والاحتمال إ ذ ا لم يستند إ ل ى دليل ف إ ن ه لا ينفي ا ل ق ط ع ي ة قال المؤلف و المختار أ ن صيغ العموم نص فيما لا يستقل اللفظ إ ل ا به ظاهر فيما عداه لفظ العموم لا بد أ ن يدل على أ ق ل شيء ث ل ا ث ة و الاثنين اقل الجمع يقول المؤلف د ل ا ل ة لفظ العموم على أ ق ل الجمع دلاله قطعيه د ل ا ل ة لفظ العموم على أ ص ل المعنى د ل ا ل ة قطعيه كما ذكرنا قبل قليل ان الاتفاق أ و أ ن ه قد حكي الاتفاق على ذلك لكن د ل ا ل ة اللفظ العام على ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د اختار المؤلف أ ن ه ا ليست د ل ا ل ة ق ا ط ع ة إ ن م ا د ل ا ل ة ظ ن ي ة ظ ا ه ر ة قال أ م ا كونها نصا في المستقل ي ف ل أ ن رفع الكل رفع ل ف ا ئ د ة اللفظ يعني كونها نصا فيما لا يستقل اللفظ إ ل ا به يقولنا أ ن ه ا ي ش أ ق ل الجمع ل أ ن ن ا لو قلنا لفظ العموم لا يدل حتى على أ ق ل الجمع فحينئذ ك أ ن ن ا أ ل غ ي ن ا هذا اللفظ لفظ العموم و قلنا ما ل ل ف ا ئ د ة وجوده و عدم السواء و أ م ا كون لفظ العموم إ ن م ا يدل على ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د د ل ا ل ة ظ ا ه ر ة ظ ن ي ة فلاحتمال التخصيص و ل غ ل ب ة الاستعمال فيه أ ن ه يراد به الاستغراق حتى يخص الدليل العام بلفظ أ و بدليل خاص ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة النساء هل يدخلن في الخطاب العام أ و لا يدخلن النساء إ ذ ا ورد خطاب خاص بالنساء ف إ ن ه ن يدخلن بلا إ ش ك ا ل الخطابات ا ل ع ا م ة التي ليس فيها تفريق بين الذكور و الاناث يدخل النساء فيها أ ي ض ا بلا اشكال لكن عندنا اللفظ الموضوع أ ص ا ل ة للرجال ويوجد في مقابله, في مقابله لفظ للنساء فهل يدخل النساء فيه أ و لا مثال ذلك ل ف ظ ة المسلمين وضعت أ ص ا ل ة للرجال ويوجد للنساء لفظ يقابله وهو لفظ المسلمات ف إ ذ ا ورد في الشارع ك ل م ة المسلمين هل تشمل النساء أ و لا جمهور أ ه ل العلم يقولون يدخلن ولذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هنا واو ج م ا ع ة ا ل أ ص ل أ ن تكون ا ل ر ج ا ل و للنساء ضمير يقابل هذا الضمير و ظنون النشوه كما لو قلت و ل ي ط ف ن فهذا الضمير و ليطوف يدخل فيه النساء ب د ل ا ل ة ا ل ل غ ة خلافا لمن قال إ ن النساء لا يدخلن تحت خطاب الرجال إ ل ا بدليل ل أ ن ن ا قد بينا أ ن هذا اللفظ عام فيشمل الذكور و ا ل إ ن ا ث و ليس في اللفظ ما يقتضي إ م ت ن ا ع دخول النساء تحته ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في ا ل م م ا ل ك ا ل أ ص ل أ ن المماليك يدخلون في الخطاب العام ل أ ن ه م ممن يشمله الخطاب العام فلما قال تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم إ ل ى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يشمل المملوك ويشمل الحر بعض الناس قال لا يدخلون ل أ ن هناك واجبات و أ ل ف ا ظ ع ا م ة لم ي د خ ل و ا في قوله ولله على الناس حج البيت الناس لفظ عام لا يدخل فيه المماليك قالوا فدل, فدل ذلك على أ ن جميع الخطابات ا ل ع ا م ة لا يدخل فيها المماليك و نقول ا ل أ ص ل أ ن المماليك يدخلون في هذا اللفظ لكن اخرجناهم من هذا اللفظ بدليل آ خ ر فهذا من باب التخصيص في بعض المواطن و تخصيص بعض ا ل أ ف ر ا د في عن و تخصيص بعض ا ل أ ف ر ا د بحكم لا يشاركون فيه العموم في بعض المواطن لا يدل ذلك على أ ن هؤلاء ا ل أ ف ر ا د يفارقون المجموع في جميع ا ل أ ح ك ا م ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في اللفظ المشترك و هو لفظ واحد يدل على معاني م ت ع د د ة ب أ و ض ا ع م س ت ق ل ة مثل ل ف ظ ة المشتري تطلق على المقابل للباع و تطلق على الكوكب الذي في السماء ل ف ظ ة العين تطلق على العين الباصره و العين ا ل ج ا ر ي ة لو قال له لا تنظر إ ل ى عينه أ و قال الزوج لزوجته أ ن ت طالق إ ن نظرت إ ل ى عين فلان ولا يوجد هنا قرينه تدل على ان المراد أ ح د المعنيين فحينئذ لو ر أ ت عينه ا ل ب ا ص ر ة ت ط ل ق و ل ا ما ت ط ل ق لو ر أ ت عينه ا ل ج ا ر ي ة عنده م ز ر ع ة فيها عين تجري ف شاهدتها بعينها هل تطلق أ و لا تطلق نقول هذا لفظ مشترك هذا لفظ مشترك العين فهل نحمله على أ ح د المعاني أ و نقول نحمله على جميع المعاني و ت ق د م معنا أ ن الصواب حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه طيب إ ذ ا كان اللفظ يدل على معنيين أ ح د ه م ا بطريق ا ل ح ق ي ق ة و ا ل آ خ ر بطريق المجاز هل نحمله على المعنيين معا أ و لا نحمله مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م الولد ي أ ت ي للولد المباشر من الصلب و ي أ ت ي الى ولد الولد لكن ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم يقولون د ل ا ل ة على ولد الصلب د ل ا ل ة ح ق ي ق ي ة و د ل ا ل ة على ولد الولد د ل ا ل ة م ج ا ز ي ة فهل يمكن أ ن يحمل هذا اللفظ على المعنيين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي في وقت واحد أ و لا نقل المؤلف عن القاضي و أ ب ي المعالي ب أ ن ه لا يصح حمل اللفظ على حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه و لا يحمل على ا ل ح ق ي ق ة و المجاز ل أ ن ا ل ح ق ي ق ة ضد المجاز قال و اللون مشترك من الضدين أ ي ض ا ما أ د ر ي معنى ك ل م ة اللون ل أ ن هناك أ ل و ا ن تدل على معاني م خ ت ل ف ة مثل الجول يدل على لونين مختلفين فهل يحمل عليهما قال فلا يجوز الجمع بينهما وهذا القول لا يصح إ ذ ا كان ظاهر المؤلف أ ن ه يختار أ ن المشترك يحمل على جميع معانيه هل هذا هو اختياره سابقا أ و لا تذكرون مرت معنا ا ل م س أ ل ة قال ل أ ن الضدين إ ن م ا يتضادان في محل واحد ف أ م ا في اللفظ فلا يستحيل اجتماعهما في لفظ المتكلم يقول عدم اجتماعهما هذا في الخارج العين الباصره و ا ل ج ا ر ي ة كل منهما مباين ل ل آ خ ر لكن في اللفظ لا ي م ت ن ع ع ن نطلق لفظا واحدا و نريد به ا ل م ع ن ي ن قال و ما قاله الشافعي لا يصح الشافعي يقول اللفظ المشترك يحمل على جميع م ع ا ن ي ل أ ن العربي إ ذ ا أ خ ب ر عن اللفظ المشترك ب ق ض ي ة تخص بعض متناولاته أ و تحتمل لم يقصد عموم ا ل إ ر ا د ة في الكل فعندما يقول ر أ ي ت المشتري ما يريد به المعنيين الكوكب و المقابل البائع هكذا يقرر المؤلف لم يقصد عموم ا ل إ ر ا د ة في الكل و كذلك لا تطلق العرب لفظ ا ل أ س د و يريدون به ا ل أ م ر ي ن معا الحيوان المعروف و الرجل الشجاع إ ل ا أ ن يوجد في اللفظ إ ر ا د ة قرينه تدل على إ ر ا د ة المتكلم لهما فهذا هو تحرير محل النزاع إ ن كان مع اللفظ المشترك قرينه تدل على ان المتكلم يريد أ ح د المعنيين دون ا ل آ خ ر أ و تدل على أ ن المتكلم يريد جميع المعاني ف إ ن ه يحمل على جميع المعاني مثل لهذا بمثال في قوله تعالى أ و لامستم النساء هل المراد به الجماع كما يقول ا ل ح ن ف ي ة أ و المراد به مجرد المس كما يقول ا ل ش ا ف ع ي ة و هل يمكن أ ن نحمل اللفظ على المعنيين فنقول ل لامستم المراد به الجماع و أ د ن ى م ل ا م س ة فهنا لامستم النساء بعضهم يقول ا ل أ ص ل أ ن ه ا للجماع و قد تدل على ما دونه مجازع فدلت هذه ا ل ك ل م ة على م ع ن ي ن أ ح د ا ل م ع ن ي ن بطريق ا ل ح ق ي ق ة و ا ل آ خ ر بطريق ا ل م ج ا ز قال المؤلف لا يصح أ و نقل عن ابي ح ن ي ف ة ب أ ن ه لا يصح ذلك ل أ ن ه جمع بين ا ل ح ق ي ق ة و المجازع قال هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ف ق ه ي ة أ ن ش أ ت هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ن و ر ي ة و لا يمتنع ان يريد الشارع بلفظ اللمس جميع المعنين ا ل و ض ء و مجرد ا ل م ل ا م س ة من ق ب ل ة و تسيد و ن ح ن ذلك و لو كان إ ر ا د ة جميع المعاني باللفظ الواحد من ا ل أ م و ر ا ل م ن ك ر ة لما قال بمثل ذلك ساده لهم فضلهم و مكانتهم من ا ل ص ح ا ب ة و التابعين وتقدم معنا ان الراجح أ ن اللفظ المشترك إ ذ ا كانت معانيه غير م ت ض ا د ة فلا مانع من حمله على جميع معانيه و أ ق م ن ا الدليل عليه ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة في أ ق ل الجمع ما ف ا ئ د ة أ ق ل الجمع أ ق ل الجمع م س أ ل ة أ ق ل الجمع لها فوائد منها الجمع المنكر يحمل على أ ق ل الجمع ه ل نحمله على اثنين و لا ث ل ا ث ة لو قال له علي دراهم ففس ثم بعد ذلك فسرها بدرهمين قال أ ن ا أ ر ي د انها درهمين إ ن قلنا أ ق ل الجمع اثنان قبلنا تفسيره و إ ن قلنا أ ق ل الجمع ث ل ا ث ة لم نقبل تفسيرا كذلك في م س أ ل ة تخصيص اللفظ العام لا بد أ ن يبقى أ ق ل الجمع بعد التخصيص ما هو أ ق ل الجمع هل هو اثنان أ و ث ل ا ث ة قال اختلف الناس قديما و حديثا في أ ق ل الجمع هل هو اثنان أ و ث ل ا ث ة إ ذ ا نظرت إ ل ى لفظ الجمع في الاشتقاق ف إ ن الاثنين جمع و إ ن نظرت إ ل ى أ ن العرب قد جعلت للمفرد ك ل م ة تقول رجل و للمثنى ك ل م ة تقول رجلان و للجمع ك ل م ة تقول رجال إ ذ ا نظرت إ ل ى هذا قلت أ ق ل الجمع ث ل ا ث ة ل أ ن الاثنين مثنى و ليس بجمع طيب مثال ذلك قوله تعالى ف إ ن كان له إ خ و ة ف ل أ م ه السدس ا ل أ م ت ر ث الثلث ا ل أ م ت ر ث الثلث إ ل ا في ا ل م س أ ل ت ي ن العمريتين وفيما إ ذ ا كان هناك فرع وارث أ و كان هناك جمع من ا ل أ خ و ة إ ذ ا كان هناك جمع اخ من ا ل أ خ و ة ملموات ا ا بالجمع واحد لا يكفي ث ل ا ث ة يحجبون بالاتفاق الاثنان جمهور يقولون ب أ ن ه ل أ ن الاثنين يحجبان ا ل أ م من الثلث إ ل ى السدس وبعض ا ل ص ح ا ب ة قد خالف في هذا قال هذه ا ل آ ي ة حجب ا ل ث ل ا ث ة و أ م ث ا ل ه ا كان ق ر آ ن ا و حجب ا ل س ن ة و حجب الاثنين كان ب ا ل س ن ة طيب اذا كان هناك أ خ واحد لم يحجب ب د ل ا ل ة ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا كان هناك ث ل ا ث ة إ خ و ة حجب ب د ل ا ل ة ا ل ق ر آ ن و الاثنان غير مذكورين هنا ف أ خ ذ ن ا الحكم من ا ل س ن ة قال فالواجب عنها في التمحيص موجود فالجواب ايش فالجواب عن هذه ا ل آ ي ة و أ م ث ا ل ه ا أ ن حجب ا ل ث ل ا ث ة كان ب ا ل ق ر آ ن و حجب الاثنين كان ب ا ل س ن ة فالواجب عنها في التمحيص موجود مع أ ن للجمع لفظا ً يختص به و ا ل و ا ح د لفظا ً يختص به طيب جمع ا ل إ ن ا ث ل م س أ ل ة أ خ ر ى جمع ا ل إ ن ا ث هل يدخل فيه الذكور أ و لا قال المختار أ ن جمع ا ل إ ن ا ث مختص بهن لا يدخل فيه الذكور بحال بخلاف جمع الذكور ف إ ن ه تدخل فيه ا ل إ ن ا ث إ ذ ا كان الخطاب صالحا لهن اللفظ المشترك اختار المؤلف هنا أ ن ه لا يحمل على جميع معانيه ننتقل إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى و هي م س أ ل ة ترك الاستفصال في حكايات ا ل أ ح و ا ل مع الاحتمال ينزل م ن ز ل ة العموم في المقال عندما ي س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم عن م س أ ل ة و لا يفصل فيها و يجيب بجواب غير مفصل فهذا يدل على أ ن هذا الحكم عام مثال ذلك قال الرجل إ ن ا م ر أ ت ي خرجت ح ا ج ة في حديث لا يحل ل ا م ر أ ة أ ن تسافر ل ى معاذ محرم قال اذهب فحج مع ا م ر أ ت ك هذا الجواب ترك فيه الاستفصال هل س أ ل ه هل ذهبت زوجتك مع ر ف ق ة ما س أ ل ه هل قال زوجتك ش ا ب ة أ و ك ب ي ر ة ما س أ ل ه هل قال هل ذهبت مع ا م ر أ ة م ا م و ن ة ما س أ ل ه فهنا ترك النبي صلى الله عليه و سلم السؤال عن تفاصيل ا ل ق ض ي ة مما مع أ ن ه ا تحتمل كل هذه م ح ت م ل ة ترك الاستفصال يحمل على العموم مثال آ خ ر من أ س ل م و عنده أ ك ث ر من أ ر ب ع الجمهور يقولون يختار أ ر ب ع ويفارق ا ل ب ق ي ة بحسب اختياره ا ل ح ن ف ي ة يقولون لا ي أ خ ذ ا ل أ ر ب ع ا ل أ و ل ا ت الكبيرات أ م ا الجديدات الصغيرات يطلقن او يفارقهن استدل الجمهور بحديث غيلان أ س ل م وتحته عشر ن س و ة جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أ م س ك أ ر ب ع ا و ف ا ر ك سائرهن ما س أ ل ه هل عقد عليهن في عقد واحد و لا عقد عليهن في عقود م ت ف ا و ت ة ما س أ ل عن ا ل أ و ل ا ت و ا ل أ خ ي ر ا ت فحينئذ ترك النبي صلى الله عليه و سلم السؤال عن تفاصيل ا ل ق ض ي ة في ح ك ا ي ة حال مما يدل على أ ن هذا ب م ث ا ب ة الحكم العام ا ل م س أ ل ة التي بعده م س أ ل ة هل ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ أ و بخصوص السبب إ ذ ا كان السبب متعلقا بشخص فبالاتفاق أ ن ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ زنى ماعز فرجمه هنا الحكم العام اللفظ العام الحكم أ و اللفظ لفظ عام و السبب سبب خاص لكنه سبب شخصي فحينئذ نقول ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ح ا د ث ة اظهار ل نزلت فيه خ و ل ة بن ث ع ل ب ة أ ل ي س كذلك هل نقول هذا الحكم خاص بها نقول لا لماذا、آه. السبب ش خ ص ي والسبب الشخصي لا يقصر العام عن عمومه بالاتفاق النوع الثاني أ ن يكون السبب ليس شخصيا و إ ن م ا سبب, سبب نوعي سبب ايش نوعي فهل يحمل على العموم اعتبارا باللفظ او يحمل على الخصوص مثال هذا قالوا يا رسول الله ن ن ا نكون في البحر نحتاج الماء لشربنا أ ف ن ت و ض ع قال هو الطهور معه اللفظ عام في حال ا ل ح ا ج ة و في غير ا ل ح ا ج ة و السؤال السبب كان خاصا بحال ا ل ح ا ج ة فحين ئ ذ ه ل نقول ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ أ و بخصوص السبب هذا م و ط ن خلاف السبب الشخصي بالاتفاق أ ن ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ السبب النوعي هل ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ أ و بخصوص السبب هذا موطن خلاف بينهم قال اختلف الناس في هذه ا ل م س أ ل ة فمنهم من قال يقصر اللفظ العام على السبب الخاص ومنهم من قال يحمل اللفظ على عمومه ولا نلتفت للسبب قسم المؤلف الفاظ العموم ا ل و ا ر د ة على أ س ب ا ب خ ا ص ة إ ل ى قسمين الفاظ م س ت ق ل ة و الفاظ لا تستقل فالالفاظ ا ل ع ا م ة ا ل و ا ر د ة على سبب إ ذ ا كانت هذه الالفاظ ا ل ع ا م ة م س ت ق ل ة بالحكم ف إ ن ه يحمل على العموم أ م ا إ ذ ا كان الجواب باللفظ العام لا يمكن فهمه وحده فلا بد من ربطه بالسؤال فحينئذ نقتصر على سببه ولا يعم إ ل ا بدليل مثل سئل عن بئر ب ض ا ع ة ا ل سبب خاص قالوا إ ن بئر ب ض ا ع ة ت ر ق ى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا الماء لفظ عام اسم جنس معرف بال سيشمل العموم والاستغراب الجواب لفظ مستقل بنفسه بالتالي نعطيه حكم العموم أ م ا إ ذ ا كان الجواب غير مستقل بنفسه قالوا ما حكم بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إ ذ ا يبسا قالوا نعم قال فلا إ ذ ن أ ي ن الحكم العام فلا إ ذ ن لكنه لا يستقل بنفسه بل لا بد من ربطه مع السؤال فهذا الجواب لا يفهم المراد به من مجرد لفظه حتى يعرض على سببه و يناط به فيكون الحكم حينئذ نقول إ ي ش يلتفت إ ل ى السبب و نقصر الحكم عليه ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا س ع ة و نقف على هذا ها ايش ت ق د م الجواب في أ و ل م س أ ل ة قلنا أ ن ا ل أ س ب ا ب على نوعين أ س ب ا ب ش خ ص ي ة و أ س ب ا ب ن و ع ي ة وذكرنا الحكم في كل منها نحن الان نذكر بس ط ل ا م المؤلف للشرح له ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا س ع ة قال عزي إ ل ى ابي حنيفه انه قال السبب الذي وردت عليه ا ل آ ي ة أ و الخبر لا يتناول بيانهما أ ظ ن هذا ما يمكنه من سبيل ا ل إ م ا م ابي ح ن ي ف ة خلاصته يقول اللفظ العام نحمله على غير السبب أ م ا ص و ر ة السبب فلا نحكم عليها بالحكم العام ما يمكن اللفظ العام ما ورد إ ل ا على ص و ر ة السبب فكيف نصرفه عن ص و ر ة السبب بعيد هذه و لا ما أ ظ ن أ ن ه يقول به ا ل إ م ا م ابو ح ن ي ف ة مثل المؤلف بقول من يقول إ ن الحامل لا تلاعن مع أ ن ا م ر أ ة ا ل ع ج ل ا ن ي التي ورد اللعان فيها كانت حاملا ً فهنا صرف اللفظ العام هو قوله ايش ع ا ي ة اظهار ل ما هو ع ا ي ة اظهار ل ع ا ي ة اللعام و الذين يرمون أ ز و ا ج ه م و لم يكن لهم شهداء ا إ ل ا أ ن ف س ه م ف ش ه ا د ة أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات اللفظ ع ا م الذين في الحديث أ ن ا م ر أ ه العجلاني اتهمها زوجها فلاعنها و هي حامل و نزلت ا ل آ ي ة بناء عليها إ ذ ن السبب خاص و هو لعان الحامل سبب نوعي لعان حامل و اللفظ عام يشمل لعان الحامل و غير الحامل هنا إ ي ش نوعي سبب نوعي في الحامل إ ذ ا نظرنا إ ل ى م س أ ل ة الحامل هذا نوع ي إ ذ ا نظرنا إ ل ى أ ن ه ا ف ل ا ن ة أ و ا م ر أ ه فلان شخصي هذا ما لا نلتفت إ ل ي ه ما يؤثر الاتفاق و إ ن م ا الذي يؤثر إ ي ش النوعي هنا هل نلتفت إ ل ى اللفظ العام هل يصح لنا أ ن نستثني ص و ر ة السبب من اللفظ العام ونخصصها يقول نسب إ ل ى ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه م يقولون ب أ ن ص و ر ة السبب نخصصها من اللفظ العام ولذلك هذه م س أ ل ة غ ر ي ب ة ا ل م أ خ ذ جدا ل أ ن خروج السبب وتخصيص السبب عن اللفظ العام الذي ورد من أ ج ل السبب هذا بعيد وبالتالي فلعل هذا إ ن م ا هو في مسائل ف ق ه ي ة وليس ت أ ص ي ل ا عنده مذهب ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه ان ص و ر ة السبب لا يصح تخصيصها و إ ب ع ا د ه ا من حكم العام وهذه المسائل ا ل ف ق ه ي ة ا ل خ ا ص ة لعل لها أ س ب ا ب ا خ ا ص ة ا ل م س أ ل ة ا ل ع ا ش ر ة قال إ ذ ا قال رجل أ ف ط ر فلان في رمضان فقال النبي صلى الله عليه و سلم يكفر تعلقت ا ل ك ف ا ر ة بكل مفطر إ ذ ا علق الحكم بمعنى ف إ ن ن ا نعمم الحكم كلما وجد ذلك المعنى سهى فسجده كلما وجد السهو نثبت حكم السجود ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى و هي القول ب أ ن الفطر موجب ل ل ك ف ا ر ة ا ل م غ ل ظ ة هذا مذهب مالك و ابي ح ن ي ف ة أ م ا مذهب أ ح م د والشافعي فيقولون لا يجيب ا ل ك ف ا ر ة ا ل م غ ل ظ ة إ ل ا الجماع فقط إ ذ ا قال رجل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم جامعه أ ه ل ي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفر فهل نلحق بالجماع إ ف ط ا ر ا ل أ ك ل أ م لا عند ا ل ح ن ف ي ة والمالكيه يقولون يلحق من أ ك ل او شرب في رمضان س ص و م شهرين متتابعين و عندما و عند احمد و الشافعي يقول لا نقتصر على الجماع قال ا ل ط ا ئ ف ة لا نلحق ا ل أ ك ل و الشرب بالجماع ل أ ن ه ليس في معناه و قال آ خ ر هو مثله ل أ ن ه إ ف ط ا ر على وجه ت ه ك ا ل ح ر م ة فوجبت فيه الكفاره كالجماع تقدم معنا الكلام في ذلك ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة اللفظ العام إ ذ ا ورد عليه تخصيص ف إ ن ه يكون حجه في ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د فانه يكون حجه في بقيه ا ل أ ف ر ا د لان ا ل أ ف ر ا د ا ل م خ ص و ص ة خصت بدليل لما قال تعالى و المطلقات يتربصن ب أ ن ف س ه ن ثلاثه قرون ثم أ خ ر ج ن ا غير المدخول بها بدلاله قوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نكحتم المؤمنات ثم ط ل ق ت م ه ن من قبل أ ن تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها استثنانين ا غير المدخول بها هل ا ل آ ي ة والمطلقات تبقى ح ج ة يعمل بها و تثبت بها مع أ ن ه ا قد خصصت نقول الصواب نعم اللفظ العام إ ذ ا خص ف إ ن ه يبقى حجه في ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د قالت المعتزله ة ل ل ف ظ العام إ ذ ا خص ف إ ن ه يكون لفظا ً مجملا ً و بالتالي لا يصح لنا ان نستدل به و قال القاضي هذه م س أ ل ة ج د ي د ة و هي اللفظ العام إ ذ ا خص فهل دلاله على ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د الباقيه د ل ا ل ة ح ق ي ق ي ة أ و د ل ا ل ة م ج ا ز ي ة ا ل آ ي ة في المطلق في عموم المطلقات استثني ا ل م ط ل ق ة غير المدخول بها طيب ب ق ي ة المطلقات نقول يدل عليها الصواب أ ن ه يدل عليها طيب هل هي د ل ا ل ة ح ق ي ق ي ة و لا د ل ا ل ة م ج ا ز ي ة قال القاضي ي د ل على ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د من باب المجاز و قال الشافعي هو ح ق ي ق ة د ل ا ل ة اللفظ العام على بقيه دلاله اللفظ العام بعد تخصيص على ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د هو ح ق ي ق ة على العصر ل أ ن د ل ا ل ة العام على أ ف ر ا د د ل ا ل ة ح ق ي ق ي ة قال المؤلف و الصحيح جواز التعلق به يعني أ ن اللفظ العام بعد التخصيص يبقى ح ج ة في ب ق ي ة ا ل أ ف ر ا د ل أ ن ه إ ذ ا وردنا لفظ عام فنسخ نسخا بعض ا ل أ ج ز ا ء بقي الباقي على الحكم ف إ ن ه إ ذ ا نسخ بعض الحكم جاز التعلق ب ب ق ي ة الحكم فكيف فيما خص إ ذ ا جاز في النسخ م ن باب أ و ل ى نجوز في التخصيص لو صرح المتلفظ بالتخصيص مقرونا باللفظ ما كان ذلك مجازا يضعفه فهكذا العام بعد تخصيصه لا يكون مجازا ولا يكون إ ج م ا ل ا يبدله و فكذلك إ ذ ا جاءنا اللفظ العام بعد التخصيص ابتدا المؤلف بعد ذلك بالمخصصات ا ل م ت ص ل ة منها الاستثناء و لعلنا إ ن شاء الله نتباحث فيه في المحاضره ا ل ق ا د م ة ن س أ ل الله جل و علا أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ان يجعلنا و إ ي ا ك م لهداه المهتدين هذا و الله اعلم و صلى الله و على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن ا ل موعد بعد、أشهر.